السلام عليكم أقر بعض العلماء أن الحقيقة هي تراكم أساطير وخرافات مع مرور الوقت تتحول إلى حقيقة مثلا شحاروية وتغينوان أن ابنان مضيضو وشحاروية وتغينوان أن ابنان مضيشو قربحا وتغينوان أنشك ذي كورسي كا والواليدان شذيبو عاق واتسير مكويويا شحاروية مارا تغد تغد خارق نواها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 اسبانيا دوروها اتنقرب غير جزء قارس الجيّ ونتقيد معذير شو المغرب أو يذهب هذا يسراجا منزش حرويا طوابة شو تحت غس بانيا طويخسش فيزا تشينجل نهرم برا تشينجل نهر غس تشينكله تحت غس بانيا برا فيزا وذي ثو مين هو يك وذي ثو مين مشياء معلش رنش نهرم زوار ومصر غواره ومينغ انا مديش نهار وتفغث الداث وفي غيما غير ني ملي فيت تجمع باليطاف وتفغاسني غير تما ما خصات طنتات داهنيه فينا اما انا بنتوريا نشقوا غتزوي غاسبانيا تزوي غاسبانيا و دي ميكاين فيزا غيما تني مور راكبوا اسبانيا هاني ددور مبر فيزا غصتحر ني غسخيا ني غسخيا تصورت دخل هلوذ ني طنلوذ غس لا غيما ما خارق هي شكت سند حسن زي الحاج محمد يروح للطاوان الصغى الصبح اني غا الله يهديك الحاج محمد ذا برلمانيه ونيش نكسن فيزا اصحاب البرلمان اصحاب التجاره ني ماماش اصحاب التجاره هي بوجه دابو ضحى انتي رحم سلاه اه ما مش الخوره اوليدي مي طازودتينيد طازودتينيد ان أبو كارون خدا حسن الزين غنيه ها اني غاشا مصنحره من بعد الترابان ديوني خدمت في الشانطي التجاره اقشر خو معايا تغازلوزي دخان ايلي نوح شت كاسبانيا هاني غاسله غيما واخا en dan ga je naar Spanje, dan ga je naar de hoofdkantoor. En dan ga je naar de hoofdkantoor. En dan ga je naar de hoofdkantoor. En dan je naar de hoofdkantoor. En dan ga je naar de hoofdkantoor. En je naar de hoofdkantoor. En dan ga je naar de hoofdkantoor. En dan je naar de hoofdkantoor. En dan ga je naar de je je de je de als je er foto knuffelt om aan 33 miljoen identen, zul je me killen 33 miljoen identen. De migranten die zijn uit Tiara digaro ba, was maar dat ik eenmaal Ruslandia. Mijn werk is om nog maar een. Ik ben Als je een stel kijkt, ziet je dat mensen al een أكتر واحد تحصي لي على, علي, علي توان نش... ترى إن إن إنسان سجودن في في صديق يد سنة تفصلين عشرة دور ملقة عشرة دور ملقة يلا ويدني ويزمل يدني مغار مثلاً وازمل مسكين ضاحن من دس الغنك من دس خس الضباغ سوادن تجحد أدنى ومعك السنة، السنة اسمها عالمية ذي العالم يكبر. أتولد مرة أبطل العلم ذي تزل العداءون العلميون. مرة هو نغصي عليه غصب وقال الله بهذا. أتولد بطل العالم ذي مية متر يوسين بولت. ما رسم يوسين بولت؟ بطل العالم ذي مية متر تولد رنت يعرف ما درس لي عليه. يقش نعم سير كورت بقش خجيمان. زسي جني فهمت ما زيت قالش. يلا، المية دورون يخصنا ذي راح نغابر ذي خمسة مينوت. مع الطاو زت محمد فرح محمد فرح بريطاني تانيني بطل العالم ذي ألف متر يجلنت كورت بقى جزت هيجن ترقد يلا يلا والنخس نذي رح خشمال اسبانيا بلاس كورونيا بيلباو يلا هو غير رح كورونيا بيلباو سانتاندير ما عندش تجيبه يقعد الاقتصاد الوطني من غير غير أضحك ذي نيقس حبتر باندو وروح نيش نيقس جنس حبتر باندو يقعد زيش ويش متخرج يدو يجل يطاو نيقس من الخارج ولكن شوي لك ان يقول <تصفيق> لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان ما لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول كيغاموت وريغو النيضوا خصا غامون الناس فين داش غاينير صداري دا صداري دا غتشلخ حسين بوط مشي توات الزرخان خصافيت ولاق منا الضاغ نعام اسيدي بلي اخت الزرغوارش تزرق تزرق تزرق تزرق خال soort ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het Ik ben het niet gedaan. Ik heb het niet Ik heb het niet gedaan. Ik Ik niet Ik in Ik نهار نغير ما اكتشف و تاكدر ان نهار يدغنى على سبتمبرتش اركز في اسبانيا الخلايا